ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها ثم سئلوا ل ف ت ن ه ل ا ت ه ا وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر كان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إ ن فرغتم من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إ ن أ ر ا د بكم سوءا أ و أ ر ا د بكم ر ح م ة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 وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيت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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين و الله ذ ا ا ك ر ي ن ل كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا أ ح د من رجالكم ولكن رسول, الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء م الله الحسنى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 إ ذ ا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ت م س و ه ن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أ ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا اطعنا الله و أ ط ع ن ا الرسولا وقالوا ربنا إ ن ا أ ط ع ن ا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيلا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 فكان الله غفورا رحيما